قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين صدق الله العظيم مشاهدينا الكرام والمعتاقين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم هنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من صفوة الصفوة أهلا مرحبا مرحبا مو... بكم ومشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بارك الله فيكم مازالت الرحلة مستمرة مع الصفوة ويطلبنا في البداية أن نرحب بي الزميل للإعلامة مصطفى زادة مخرجا لهذا البرنامج مرحبا بكم مصطفى في حلقات برنامج سفوت مصطفى إن شاء الله وهو من المصدين القلائل بالإعلامة إن شاء الله وفيه كل العاملين معنا بهذا كله كلهم بفضل وفيهم الإخلاق ولا على اخلاصهم هو الذي يعني ينزل يهبط علينا في نصل الكلمات بارك الله في صدرك والله بنزله الرحله مستمره مع سيدنا موسى وان نرى انه ربما تكون من بعد مقياس الاعلام ان فيه اطار الى حد ما ام لمكانته واهميته وانبياء الله كلهم لهم مكانة واهميه لكن سيدنا موسى له وضع خاص بين الانبياء والرسل لا. سيدنا موسى هو الذي يمثل صبر اول العزم وصبر صفوه الصفوه نعم على العتوب والغرور والتمرد ونكران الجميل ونسيان نعم الله والتمرد على الله وعلى رسل الله وبعدين هم القوم الذين ان لم يعجبهم رسول اما ان يغفروا به او ان يقتلوه وانا ارى انهم فيه. قتلوا كل الانبياء فقد مات الأنبياء حسره من هؤلاء القوم الله أكبر. آه. ما أمنوا جميعا لا لا لا ما قل ما جاءكم رسل من ملائكته وعفوت فرخاً كذبتهم وفرخاً تقتل الذين كذبوهم أنا رجل أعمل بالدعاء منذ سنوات وأدرك مدى قتل الداعية وهو على قيد الحياة في خيبة أمره في مريديه. الله أكبر. آه. فتخيل أنت هؤلاء الرسل الذين معهم الحق والأبلج وهذا الباطل النجل الذي أمامهم ولكن الباطل لا يؤمن بالحق. هذا صراع الحق والباطل قضية يعني يعني مش إش إطالة وإنما التوضيح الذي قمنا به سويا ومع إخواننا وآخرين من أبناءنا من المشاهدين والمشاهدات أنه قضية مهمة قضية إظهار صراع الحق مع الباطل ويجب أن يصبر أهل الحق على الحق الذي يرفعون كثير مولانا هذا صبر كثير لأبو لأن لأن لأن الجنة سبحان الله على ان سلعه الله غاليه يقول صلى الله عليه وسلم ان من, خ... إنما... إن من خاف ادلك ومن ادلك بلغ المنزل يعني أدلك ساره ليلا ونحضرش وسائل وواصل الرحله على ان سلعه الله غالية على ان سلعه الله غالية على ان سلعه الله الجنه صحيح وكريم سبحان الله سبحان الله سلعه الله غالية. الى هذا الصبر الغالي لان الصبر ده كانز و ربنا من الصبرين جميعا يا رب نعم. لكن ما مر بسيدنا نعم. موسى يعني ربما يترأى لنا فيما يترأى من عيوب بني إسرائيل الجدل واللجاجه وكثرة الكلام وكثرة الأسئلة والصفصطة ب... بدون طائل يعني هذا يقود بال... بالقاطع إلى التمرد لا هم, هم... هم رؤساء اقسام في هذا الأمر بمعنى وتتبعهم ملل ونحل أخرى نعم. يعني هم أساسية في هذا الشر اللجاجه التمرد الجدل الصفصطة عدم تطبيق الأرض ليس هناك من أمر أمرهم كريم الله موسى إلا وعصوه ماذا في أبرهان موسى وفرر إلا أن أرسل معي بني إسرائيل هذا هو ده هو, ده <تصفيق> ده هو ده. حينما قالت أنهم أطعوه في هذا الأمر لا أطعوه هربا من فرعون وليس أطعوه في موسى هو لو أمانوا به صدق من أول تلك هم أمانوا به عصبية ملا تدينا هذه, هذه وشه نظري الضعيفه يعني يعني, يعني هم لو امنوا به ممكن ايه يعني ارفض امر ازاي اكون مسلم مثلا آه. يصلي آه. ويصوم لكن يعني في مصيبه احيان اكل الربا في مصيبه انه يغتاب في مصيبه انه كثير النظر الى محرم الله هينا. لكن هينا. هينا. او ابواب و ابواب لكن كل باب فيه امر كسرو و وكل باب فيه هنا تعدوه واخترقوه يعني هم من جنس خاص فمخلقة خاصة أم لا لا هو هو الله عز وجل لما من فضله رأى كثرة أمراضهم أرسل لهم كثرة من من الدعاء من الصفوة إلى الصفوة ولكنهم قسموا الدعاء إلى قسمين إما داعية يخزب إما داعية يقتل ما بره داعية قتل ما أزالت أزالت يعني العجيب أن الله عز وجل بعد نهاية الآيات في سورة البقرة فتصمعون أن يؤمنوا لكم يقول لمن لأنك لأ لا مسلمين لا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحضرونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وهذا الغراف رسده بكل عربي يعمل بالسياسة عندما تعامل مع بني إسرائيل أن يضع هذه الآلة في مكتبه أو على الجدار أمامه لكي تكون حكمة الله في الحوار. أفتت معونه أن يؤمنوا ركبهم. مستحيل هذا. هذا صار استفهام إنكاري يا كش. لا يؤمنون لا. هم هم هم ماذا يريدون؟ لا يريدون أن يسود العالم لأنهم. عندهم قضية الآنا. بالإيمان والرسالة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. على يفضلهم الله سبحانه وتعالى. في زمانهم لما طبقوا شرع الله عزوجل. جائت طائفة منهم طبقت. من بعد موسى اللي هم ال, ال.. ال.. ال.. اللي آمنت. بسيدنا إبن بس إدا الضرية آمنت موسى رست بعد الجيل الأول. ما هو الأجيال يا ابني تنضجها التجارب. فلما تاهوا في التين 40 سنة فضى جيل ابن الصحراء. ابن التيف. ابن التيف ما شاء الله عليه تطلح تقوى البنية. زي ما كان العرب يرسل ابنه في القبائل في في في في في في او في البادية. في البرية عشان يتعلم الفرسية واللغة العربية الصرفة ويتعلم التحمل والمشاق. اما ولد بالشوكة والسكينة ولد بتاع ابن ماما. ابن ماما ده مصيدة. لا يؤخذ منه راجع لكن هذا, لكن هذا ده جيل نشأ في, في, في, في, في المهنة. ننظر إلى أبناءنا الذين تربوا في المساجد في فلسطين، ما شاء الله. استمعينا ما شاء داع. الله عليه. صار, صار سبحان الله يعني الأسبوع الماضي كان في مظاهرات في بلد كده ما شاء الله في بلد في جمهورية خياسية، بلد غير مسلم ال ال الشعب يضرب على ال, ال, ال الشرطة ال الحجارة، وشرطة تبادل بالحجارة وكأن الولد الفلسطيني صار معلما وضع معلم جديد في المقطوعة، فصحيح لأنه لأنه ربي في إيه ربي في المحنة. فهوم دول الطائفة اللي أمل بس دول اللي فضيده ودول اللي دخلوا الأرض المقبضة، فليس كل فنان ثري. لا لا لا. ومن من من من هذه الأمراض أو الابتلاءات التي ابتلي بها بين الإسرائيل أو التي تطبقوها في حياتهم الجدل والأسئلة بدون داعي. بدون داعي. حتى الآن. وخير مثاليا القرآن الكريم صور في سورة البقرة السورة تحمل نفس اسم القصفة التي دارت بينها ودار حوار بينهم وبين سيدنا موسى عليه وعلم يارب السفل والسلام لا دار حوار أو اجابات من سيدنا موسى وصفتة من جاهز مريديه واتباعه لا يقال الحوار عندما انا احاورك الان هذا حوار جيد اما انت تجادلني واجادلك وتتبع اسلوب الصففة التي هذا ليس حوارا فهم لا يعرفوا الحوار جيد وحتى نتعلم أصول الحوار لننظر في هذا الجدل الذي دار منهم وكيف رد عليهم نبي الوليس ابن موسى باكره. من قبل الله تبارك وتعالى لنا نبدأ الحوار مع فضلتك في هذه الله. النقطة إذا المشاهدين الكرام مستمعين الاعزاء في فكر الدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ والسادة الدكتور عمر عبد الكافي نشرح الحوار مع فضلتي ومع حضرتكم على هذه النقطة التي تتمحور حول بني إسرائيل والبقرة فاصل ونعود كونوا معنا صفوة الصفوة شاهدين الكلام المستمعين العزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مع المرحب بضيفنا الكريمة دالي سامي الكامير فضلت الشيخ الأسهد الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مرحبا. ويعني تتجلى أخلاق بني إسرائيل في هذه القصة المعروفة بقصة البقرة. فنردد من فضيلاتكم كأعدادكم دائما النظر عما على هذه القصة والدروس المستفادة مع التركيز على أخلاق بني إسرائيل. ما الله رب العالمين وأصدي وأصدم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يعني طرحت البقرة تفضل الله تعر يعني يعني لا أقول آلاف ولكن أقول مئات المرات. ما شاء على الأقل الله على أغلق. يعني والحمد لله رب العالمين. في كل مرة وأنا أعيش مع قصة البقرة، يعني تتضح لي معالم لأن القرآن من معجزاته أنه لا يخلق على كفرة الرد ولكن كي نقحم المشاهدين والمشاهدات في في منعيب بعضهم من سلسلة أو جد أو أو تعرض للهادف إلى الباب فورا ولكن. بطوسيئة قبل الدخول إلى قصة البقرة. طيب أنا أتمنى أن يكون أبناؤنا وبناتنا الآن يعني من أبنائنا في البيوت غير الأب والأم. يعني الآن الأب والأم أرجو أن ينادوا على الأولاد والبنات ليجلسوا معهم بالذات في سن العشرة والسن مراهقة وسن الجامعة ليج ليسمعوا لقصة البقرة. مهم جدا. الآن هذه دعوة مني شخصيا. إذن هل أموا أيها الآباء والأمهات؟ بأن تنادوا على الأولاد ليستمعوا للدعاء الإسلامية د. رموز عبد الكافي في قصة البقرة نحن بالانتظار ما ينتهي فضله من هذه الضوءة. صدق. بين القرآن يعني واحدة واحدة يعني الآية تكون تقدم للآية التي سبقها وتصدق الآية التي قبلها وهكذا فترى القرآن هذا سبحان الله واحدة واحدة يعني يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نعم. فاا. تعال إلى الآيات الأربع التي تسبب قضية البقرة طيب وثم موجزة. ثم أدف إلى يصل في البقرة الموجزة ثم نتقل إلى الآيات والجدل العقيم من بني إسرائيل والصبر العظيم من كريم الله موسى طيب قبل أن تسفع في الموضوع فضلتكم هو الجدل آثاره سلبية أم إيجابية قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الجدال وهو له محق وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو له مبطل مبطل لا يعني أنا كفيل أنا, ببيت. أنا زعيم يعني كفيل أنا أقفل لمن ترك الجدل وهو على حق فيه يعني أنت تعرف الحق رضا فجداك أخلت فحورت ما رأى أنا عايز مثال مثلا إيه <تصفيق> أنت تقول، انت لا. تعرف ان السنن المؤكدة اثنين ثلاثة عشرة تراكم. هذا لا. هذا أقين عنده. نعم. من العلماء ومن الطلاعات ومن مقرات وما تعلمتم. وتمارس الحمد لله كل يوم. الحمد لله. يأتي واحد يقول لا لا لا. سناجرحات فقط. تبي أخذناها شو؟ لا لا لا. رجاء الله خير. نبغى ما نبغى من نقصان رحات. فيقول ضعيف الحجة وحدث الشيخ عمر وسكت وطمس ولم يرد أولاً, أولاً, أولا يعني يجب يجب سبحان الله العظيم أن, أن, أن نعلو بأنفسنا عن هذا لأن الجدل مع إنسان مع مكابر هذا, هذا هذا هذا ليس حوارا هذا هذا يعني يعني يعني, يعني, يعني تشويش وتشويذ للحقائق عندما يقول لك كذا وأنا كذا لأنه نفس ال ال مستحب من العلماء ولكن في قاعات المؤتمرات هذا لكن هناك شيء اسمه في الفقه تحرير محل النزاع تحرير محل النزاع آه يعني أنت <تصفيق> أنت تقول كذا وأنا أقول كذا هذا خلاص يقو مثال آخر مثاله عمر بن الخطاب وصل إلى الشام على أبواب الشام أو على مداخل الطعن وظهر طعن عموس فاحتار عمر أن يفض أن يعود فالبعض أشار عليه أن يكمل توكل على الله والبعض أشار أن يعود اتقاذا من الأسباب فيقف عبد الله بن عمر سمعتم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم إذا كنتم في بلد ظهر فيها الطاعون فلا تخرجوا منها وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوها فأدار عمر ناقته وولى وعاد إلى المدينة يعني انحناء ان كلام الرسول ده فعلا عليه الصلاه لما ولما لما جادل لاحى بابكر في قضيه الروم ده مم. قال اتخاطب من قال لا اله الا الله قال عمر اكبل قال ان بحقها قال وما حق لا اله الا الله فادرك عمر ان المساله كانت غير واضحه عنه فصمت وسكت وأبو بكر يقول والله لأنفذن مثل بعثة أسامة ولو جرت السباع بأرجل امهات المؤمنين أنا متبع ولست مبتدع إذن الجدل هنا متكافئ يعني ليس جدلا لكن حوار, حوار, حوار للوصول حوار حوار إلى غاية ولذلك نحن كعرب إلى الآن ولهذه اعلنها واضحة صريحة لا نجيد لا أدب الخلاف ولا أدب الحوار وكان العقب يقول إذا ضعفت حجة رجل على صوته إذا ضافت حجة الرجل على صلته عظيم. آه شوف عظيم. محا محا مشاتر تعرفوا به. المثلادات ولا. كله في المذكره والثاني يفضل يرفع وينصب ويجر وإن نواه سير وعي القضاء وإن نوا موكيل وإن موكيلي ما نحضر أين أين على من الدعاء أين البيان أين البيان خلاص نعم مكروه عندنا وقد قد يصل إلى درج التحريم إلا. إذا أردنا أن نصل إلى حقائق محددة، ولا يكون الجدل بين عامين وعامين، وكلنا عوام لا يجوز الجدل. لا لا, لا كلنا عوام عام. آه، ورد أو كنا لا، ما شاء الله بارك الله. لا بركة على فلان ماي. بركة على فارجع إلى التوثيق لقصة البقرة. طبعا. يقول ربنا في البقرة وإذا أخذنا ميساقكم، فلأخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يؤمنوا بموسى. فورفعنا فوقهم الطور. جبل الطور الطور صار سقفاً ما هو رفع من على الأرض على رؤوس بني على رؤوس بني إسرائيز. ما هم آيات حكيمة سبحان الله العظيم على قصوة الكروب وتوفيت الآيات تقول هذا ف... ولا قالوا أن الشمس صحررة في صحراء سيناء أول اعترضوا على الطعام هذا لنا ربنا آآآ مما تنبت الأرض ونبحنوا إلى الفول والعدس النصلي والبصل, والبصل والثوم فهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم دخلوا قريه وجدوا فيها المطلوب وغير من ارسل لهم المن والسلوى المن طعام جميل والسلوى زي طائر السمان يأتيهم كذا امامهم بيمسكوه كأنك في الجنه يمسك الطائر ويذبحه وياكل قل لا لن نصبر على طعامنا كل يوم سلوى ومن من وسلوى كل يوم <تصفيق> يوم زي اولاد المرفهين كل يوم لحوم ودجاج كل يوم لحوم وسمكه يبني لكل حد من حيث خبز فقد بقى للأساس النعمة صاحبها إذا ما شكر الله مصيبة صحيح فما الله. الله فالله عز وجل لما سيدنا موسى بعد ما حرق الع حرق يوم العيد وطارد موسى السجن خلاص مم. اللي حصل أنو مناولهم الإيه خلاص نخر عليكم الوصارة الالواح الالواح عندكم شارع الوصايا العشره الرساله اذا الطوراه لم تكن كبيره مثلا كده مثلا 500 ورقه لا لا, لا, لا, لا. ف... دائما دائما الكتب المقدسه محدده مركزه ولكن البشر يضيفون بيقولونا اليها من هذا يلي. كتاب الله عز وجل انه انه الورقه الأخيرة في خطاب السماء الى وهي المصحف هذا هو الورقة الأخيرة الكلمة الأخيرة يعني إذا كان هناك عهد قديم وفي عهد جديد في عهد أخير فقط المهم فخذوا ما أتيناكم بقوة أنا عايز قوة القلوب وقوة النفوس وقوة اليقين تأخذ اوامر الله سبحانه وتعالى رفضوا رفضوا أن يمدوا أيديهم لكريم الله موسى والله عز وجل نتقى الجبل فقى وكأنه ظل وكأنه واقع بين الجبل كان قريبا كان قريبا من رؤوسه ورأوا جبل رأى حوار رأى الله الجبل سافع وصار سقفا الله أكبر وصار سقفا الجبل كونه خذوا من يتناكم وبقوه طب بس سبحان الله مدوا أيديهم مش بقوة لا حول ولا قوة إلا بالله. فقولوا حضة نغفر لكم خطيئاتكم أو خطاياكم في, في نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قولوا حطه قالوا حضة. ما هنريد بورا. فبدل الذين. قولي حط عنا ذنوبنا يا رب في كل المصائب هذه التي نصنعها. فلأ عز الحضة. فدخل البابس الجد دخل زحفا. لا أحد أي أمر من الآمر طبقوه، ولا أمر، ولا أمر. لصالح من؟ لصالح كبارهم وعطورهم على النبي ذه موسى. وقد أنقذهم من من من آل فرعون الذين يسمونهم في ذهنهم زي بالضبط إيه. لك أنا من طبقة الصفوة، أنا من الإيديت، أنا من النخبة. ليه عم؟ هم أيضا م. هكذا؟ ما هو حطب زيهم ذي؟ يقول نحن أبناء الله وأحبابه. كانوا كانوا في ذلة مع فرعون. أنا الأشرار وما هو أبناء الله وأحباء وأنقذنا. إيه واحنا إلى هذه الدرجة ضوتش طبعا طبعا طبعا الله. الله خلق لنا الأمميين دوا أنا وأنت حميرا <تصفيق> <العوامين. تصفيق> نركبهم كلما نفق منهم حمار خلق لنا حمارا آخر هذه قناعة معنا هي عقيدة ذا خيل ميدا يا تا يقول صلى الله عليه وسلم لو خلى يهودي اليهودي نفسه بقتل برسول الله بعد الله عليه الصلاه والسلام لو خلى يهودي بمسلم لحدث اليهودي نفسه بقتل المسلم التي بالحجر وضيع يا رسول الله غادر المكان غادر المكان الحجر على رسول الله وضعوا له السم في الشاء هو كده؟ طريق طريق انا بقول فريق عن كذابه الدف وعريق يا ابن سبا شوف اذا اردت ان تتحدث عن موضوع ارجع الى ايه الى المقياس الاساسي ارجع الى كتاب الله لما تحدثنا عن بني اسرائيل وما وعن الجن رحنا على فين ذهبنا على الايه انا اعرف الجن الذي في كتاب الله لا اعرف الجن الاخر وانتم يا ساده تتكلمون عن اسرائيل وبني اسرائيل انا اعرف بني اسرائيل من كتاب الله ذات واجب تدلي السورة البقرة لكل دبلوماسي عربي مسلم في أي أرض من أرض الله قبل أن يعين خصرا أو سفيرا. ده يعني هنا حتى يفهم هذه العقلية. كيف تفكر؟ يجب أن أعرف من أمامي. مش رسول لما, مش لما الرسول أمسك. أعرف. مستمر رجل لما لما فا... لما هاجر إلى المدينة. وجد بيقوله يتكلم بالعبرية ونقوله إلى رسول. يتكلم بالعبرية ونقول قرية زيد زيد من سبأ. الواحد كثرة الواحد. تعلم العبرية حتى نفهم ما يقول القاضي. فأتقن زيد برزراحم العبرية في سبعة عشر يوما كأنما ولد بها. سبعة عشر يوما كأنما ولد بها. توفيق من الله عز وجل. توفي قبلنا. نعم أخلص. وذك إيه دايما العلماء إيه هي محاضرة قديمة كنت اعتز بها إيه أخلص لي تتخلصي من وحدة النفس. أخلص لت تع... لو تخلصت النفس من براءة المادية و... واستشرفت نور الله لا منها العجب العجب. سبحان الله. فتعلم العبرية وأصبح همزة خلاص وما استطاع من اليهود في المدينة أن يتكلموا على رسول الله لأنه فهموا أنه, أنه بقى عند رسول الله متارج يعني حقيقي درجة أولى ما شاء الله. لكن في مجموعة الأوامر هذه المتكررة رفع الجبل وقولوا حطة ودخولوا الباب عصوا كل هذه الأوامر ما نفذوا أمرا واحدا وانطلع عشان بي مقدمة ثم توليتم من بعد ذلك بعد كده كمان حتى بس يا رب ابنا استغفرتم سيدنا موسى اختار سبعين واحد علشان يعتذروا ويستغفروا الله عز وجل بالنيابه عن هذه الجموع الكثيفه يقال 65000 نعم 70 و70 ايه منتقاه فلما اقتربوا من جب... عنده فلما اقتربوا من الجبس... الجبل تبا انصفوا ان الله نفسه يحدثكم شكرا بالله وصبراتي الله هي من مكلمين مش ملهمين وبس قالوا اما ادرانا ان الله يقدم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهلا يا لطيف يا سكتير يا سكتير معقول فاصابتهم الصاعقه وهم ينظرون يعني ايه وهم ينظرون يرونها لا يا تنزل الصعيقة على واحد واحد يعني الرقم سبعين رأى تسعة وستين نزلت على تسعة وستين من أفضل ولم يؤمن ولم يؤمن فلما أساقه الله. قال رب إن شيت وإياه من قبل يعني من قبل وإياه يعني سبحانه أتخذيكنا بما فعل الصفاء منا على رب هعمل إيه بيعتذر عنه يكون أب عنده أولاد عقيم شتمين مثالهم بذي اشتهم العام والخارج من رجل يعمل احنيعيه وروح المدرسة انت اقول الولد متح بالمدرسين ما عارفش اوستاذ زي ابنك يقول يا اوستاذ زي والله يتذلل هكذا ولله ولو رسول البثل الاعلى والله يا ابن لما تقدم ابن عقر لما تقدم ابن بعض ثم توليت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت يوم السبت يوم اجازة حتى يوم من خيبة يقولنا سامنا الله خلق السواطة على ستة ايام واسترحت اليوم السبت يوم السبت يوم السبت ده فتنة كبيرة بنوا اسرائيل يحبون المال حبا جما صحيح ويدحورون ان كل الذهب اللي في العالم هذا ذهبهم وان الاموال في العالم اموالهم هم لا يشعرون باي احد الا انفسهم فقط ولذلك هو اليهودي مع اليهودي لا يأخذ لرشوة ولا يسرق ولا يأخذ ماله غصبا لكن يجوز ده في التوراة المحرفة أن يسرق محمد خالد وأن يخلونه وأن يأخذ منه الرشوة لأن مال الأمميين حلال عليهم هذا في عقيدته هذا في عقيدته من الكاذب التي يعني صنعوها من ذات أنفسه فجيبوا السبت ده المهم في ختمة الحيتان ربنا لهم لا تعملوا يوم السبت الحيتان تأتي في يوم السبتين تأتي الحيتانهم شراعة تأتي تطلع الحيتان تتشمس على ال إيه على الشاط وهم ممنهيين هكذا مم. عن صيد الحيتان في هذا اليوم وفي الايام غير السبت بقى ستة أيام ثلاثة أيام سبحان الله اليوم اللي سبقونا فيه الحيتان ده, ده سبحان الله ست أيام اليوم السبت من الصباح الحيتان لكنهم بنو اسرائيل نصب الشباك والشراك يوم الجمعة بالليل ويرجعوا يناموا في بيوتهم احنا الرب نحن احنا نطيع الرب نحن نطيع الرب طيب. تطبع حتام مخدوعة يوم السبت تقع في الايد يجي يوم الحد يوم واحدة واحد عملنا يوم السبت احنا ما اشتغلنا يوم السبت احنا, احنا ما اسبطوين لله تحايل <تح على اوامر السماء شوف الفلسطيني المجرب يضرب المرأة المسكين الرجل المسكين سبت فرص إسرائيلي في الجامعة يحكموا محكور ولا لا طب انت لو فزت ليه طب انت كنت عامل ايه خلاص جيتوا نطوا في لا لا احنا لا. احنا مش ساكنين عايزين. عايزين عايزين السلام ها سبحان الله العظيم هذه هذه حيلتهم من قديم الزمان صح. يحتالون دائما على الامر ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا ابتراده خاصة <تصفيق> اللي عملوا كده صبح اهلهم وجدوهم عباره عن تراده ولا تبنهم لمية الناس؟ وك هل مجموعة محددة منهم؟ كده... يعني قررناها مجموعة معينة من؟ ليس كل لا لا, بل... لا لكن لا بل... تبنت منهم, نحن نحن منهم. نحن سبحان الله العظيم إذا م القائم م... في حدود الله والواقع فيها كما قوم استهموا في سفينة لا. فأصاب قبضه الله و فقال الذين في أسأل لو أننا ن, ن... ن... في نصيبنا خلقا فنؤذي من فوقنا فلو تركوهم هلكوا حرك وناخذ ولا أخذوا على نجوا لم تقل امه بالظالم يا ظالم تحسوا قد عملها بس ما قد تسود بي خلاص الحرباء العظيمه هو في حديث مسلم قال عليه الا ولا تقصرنوا على الحق افرا ولا تقصرنوه على الحق قصرا يعني متج بحرف بالقوة بالقوه وقالوا ان الله يظهر بالسلطان ما يظهر بالقران هتتعرف ايه انت راشي انت مرتجش حاجه نرفع يده الامر للحاكم لا بد ان يكون الحاكم صارم فراديات بالضبط كده هذه مقدمه المعصيه أو المع... المعاصي يعني بس المعصيه منقلب قرده بعضهم تناسلوا لا يعني الفرق. السلال لا, لا. ماتوا وانتهوا بس تخيل ان ان ان ذريات أن... منهم وارد عندنا مساله افتاد القرده اهل ولذلك ولذلك يعني قد يكون واحد منهم عم قرد اه ولا واجه. طبعا واجه. أخ... لا أخ, أخ... لم يمسك قرده، أخوه مسخ قرده، وظل قرداً إلى أن مات أبان أخه الثاني من عمه، قرده، صحيح لا هو هم هم أحتبهم أحتبهم كونوا قرده خاسئين ولا يعني يعني, يعني يعني ضائعين تائهين في اقصى يعني يعني ملعونين مطرودين يعني بهذا المنطق كله سبحان الله لما القرده تحديدا القرده القرد القرد يحاكي ليس له شخصيه متميزه فهم عاشوا مضطهدين عند فرعون سنوات طويله فلما تنسموا نسيم الحريه لم يتحملوها فصاروا مقلدين لأبائهم واجدادهم الذين عاشوا تحت رفقه فرعون وحتلفنا بشكاو الإيام موسى سأذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ومن بعد ما جئتنا بارضو إحنا بارضو إحنا مأذين أرض ونتبر نقول ربنا أقربنا بيق ربنا رأ على أرسلك ذينا ما شاء الله الصلاة الله وأنا مش عايز أذهب أجي من هناك إلى هناك إلى صحابة رسولنا من الموضوع أطول عن عايز خروج على قصة البقر هذه توضئة للقصة المهم أخ فقير عنده 15 عشرة وأخوه غني من بني إسرائيل وليس له ولد فانتظر الأخ صاحب الأولاد القثر أن يموت أخوه زيرته فطار عمره فراح الأخ أبو الأولاد قتل أخوه وراح السيد موسى يا موسى أخي قتل وما أدري من الذي قتله وما كان دوم موريس في شرعة الموريس فجاء للسيد بلسني حب الفضائح وزا قاموا يذكرون على مستوى الزمن، آه؟ فسأنا عيسى لما يفني يقوم الحدة على واحدة ارتكبت الفاحشة، فهذا الشخص زاري يكون الواحد فرصة، هم دول ب... الإعلام والتهليل ووووزياب بعض ال الإعلاميين الذي مدرسه للأسف على منهجي مم يجيد وهذا الحماة كلام من من ناسو الموان، يقول واحد جايب حجر، وجلد. كل حجر وجايب جايب بسرعة، قال روح الله عيسى من كان منكم بلا خطيئة فليقضيها بحجر. فوضع بنو إسرائيل حي جارته يعني طفل لا هم منطقيون لحد ما يعلم أنهم مخطئ المهم الفحشة منتشرة في المجتمع كله بسم الله سيدنا موسى قال إن الله يأمركم أنت الذي هذا اللي قتل؟ اللي عايزين يعرفوا القصة قال إن الله أن تذبحوا بقرة هم دائماً عقلانيون أكثر ما فيش الروح عندهم الروح مش موجودة مم. فردوا على كلمة ده رد في قمة سوء الأدب وقمة الصفاقة قالوا أتتخذ من الهزوة متأتخذين الله تستاذبينك تنتظر <تصفيق> معانا ولا في إيه بتتتغدى دعابة سيد النوست لم يرد عليه قال أعوذ بالله أن أكون مدى الجاهدين واشتغف العدالة أظن انتو كبار انتو عاقلين انتو عاقلين لان نفس هذا الكلام لا يقال لكريم الله نتعلم هنا ادبيات الحوار الله يرضى عليك ما رأينا في الحلقه الماضيه لما راينا كريم الله موسى واله هل اتبعك انك لم تنطط وكيف تصطب فين السبع ثاني هذا فراقه. هذا الادب العادي فين هو اين هو عند هؤلاء ورغم هذا نلمح رقه في كلام سيدنا موسى لان المح وشبه وخافه هو يريد ان يهديهم باي وسيله يتمنى أي صفوة من الصفوة أي إنسان من هؤلاء الصف، على مر الزمن أي داعي مخلص إلى الله لا. ما الذي يرجوه هداية الناس حمد بن عز أعلم بالنير عن أساتذتنا الكبار من الدعاء والدعاء المخلصين الموجودين في الله على الساحة نحن لا نعادي أحدا ولا نعرف طريقا لمعاده أحد نحن نعادي من يعادي الله ورسوله فقط وإن كان مسلما دعونا له بالهداية وذهبنا إليه وأخذنا بيده وتحملنا بذاءته وطول الإنسان هذا زيد الدعاء المخلصي أن أن إحنا لينا عداواتنا حد ولا بدل بدل بدل أنا ما أعرف اسمه الدعاء فضيل الكل داب الجميع فسيدنا موسى شوف الرقة عوض بالله أن أكون من الجاهلين فالمهم استغرب أي علاقة ما هي لما تفسر بالعقل ما في أوامر لا تفسر بالعقل فمن يظهر أربعة والمغرب ثلاثة. ماي. قالها هذا توقيفي تأوكفي يا من الله عز وجل. أمر تأوكفي. أمر تشريع. سمعنا واعطعنا. لا يسأل عما يفعل. خلاص سبحان الله. والله يقول أن الله خلق الملائكة وذ أجنحت وثلاث وربعة وربع. فإن صليت الصبح صلت ملكا بجناحي نصليت المغرب صلّت ملكا بأجنحة ثلاثة وصليت الظهر والعصر وال وال والغداء وال.. صلّت وال.. وال.. وال.. وال.. ملكا زوجان فصير ملك لأن الملك لا يأكل لا يشرب لا يتكلم إلا بذكره أنت في الصلاة لا تأكل لا تشرب فأنت ملك من الملائكة لا تتكلم إلا بذكره لا ما هو أول ملائكة لا تكلموا إلا بذكره نعم نعم كانوا يقول لهم زيدا مستعوذ بالله أن أهذأ بكم وأهذأ من لا, لا هذا تدني حوار مم. هذا تدني حوار زي سيدنا موسى لما دخل على فرعون قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه فما هذا قال فما بال القرون الاولى قال علمه عند رب في كتاب انتم انتم احد انت لم يجيبهم وانما اجاب حق كبير قال يا رسول الله متى الساعه قال ماذا اعددت لها وما اعددت لها لا كثير صلاه ولا كثير صيام ولكن اعددت لها حب الله ورسوله قال انت ما نخبث فنقلوا من المهم الى هذا أنت،, انت ليه الساعه, بكرة، الساعة الأسبوع الجاي بعد سنتين بعد عشرة انت انت إيه تجهزت ايييييي هذا هو سؤال الوجيه لذلك انا اقول اقول لا. لابنائي او هناك الجالسين الان الذين نادى عليهم اباؤهم وامهاتهم ان انا عايزه موظفه على الصلوات الخمس ليه لان لما يجيني انا كمسلم ملك الموت اكون بس صليت فلو صليت سوف اقبض بعد صلاه من الصلح بين صلاة من الصلاة صحيح. صحيح، يا بعض الصبح، الظهر، يا, يا, يا العشاء، تمام؟ صحيح، يكون آخر كلامي لا إله آه إلا الله، ومن كان اخر كلامي لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة. بس <تصفيق> <فمداية. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وصية. وصية، للأبناء والبنات. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا بهم بهذا المضطغ، بارك الله. <تصفيق> بارك الله. المهم قال وظف من الجاهلين. قالوا هذا أمر فعل. لنا ربك يبين لنا ما هي. ماهيتها يعني كونها ايه بقره بقر الله يرضى عليه هذه المصيبه هنا بقره اروح اجيب البقره والبحر بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره في النسخة بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره في بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره بقره قال في نفس القضيه قال هي اه ما هي ما هيها ايه البقره سبحان الله قال ان يرجح ان موسى يكلم الله سبحان الله اه انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر الفرض يعني لم تلد كثيرا لا فارض ولا, ولا بكر ولا بكر يعني يعني كنت ولد مره او اثنين خلاص عباره بين ذلك يعني بين بين بين هذا العمر وهذا الايه العمر فافعلوا ما تؤمرون من الآخر لفظ القضية ولفظ لا لا افعلوا خ... ما تمرون مش ما أمركم ما تمرون الله أمر في البداية قال إن الله يأمركم ف... وبعدين إن الله أمركم والأستخير من هزه يعني الهزه مع كلام الله هذا كلام عجيب, عجيب. هذه أخلاقنا الأم قال ادعوا لنا ربك كمان عايز. سؤال كمان سؤال يبيح لنا ما لونها طب الله عليك يعني انا اتوجه بهذا السؤال لكل المتجن ومستمعين ما دخل لون البطرة في ذبحها هو ابن الضبط عبارة عن ايه واحد يعني مش عايز يطبق امر الله بالعامية كده يعني الضبط ايه اضغرت مثال احلى كلام الماغرب اذن ومص... لم تصلي معنا م. هو يعني اللي خلاص... ما صلى اللي ما صلى الماغرب خلاص يقول يا سيبارك الله هذا امر من الله صلى الله تعالى يعني ما صبتش الماغرب بروح النار يا عمي اللي دخل احنا ميكلم في النرجل احنا ميكلم في <تصفيق> امر الله سبحانه وتعالى انت مسلم اه الحمد لله مسلم قبل ما شوفك وما ده <تصفيق> صحيح. اه صحيح اقول له طيب انا مسلم تعال اترضى او صلم قولي يا اخي انا عندي ايمان في الداخل لو وزع على الخليج والشام ومصر والمملكة والعراق اه يدخل الجنة ان شاء الله قولي اخي الكريم باستهرب اتصلم على النرجل يا عمي اللي اردع انا صليت صلاة في الحج في 30 عشر سنوات قدام لا حاولنا هذا هي سفسطة من ال... من قول فصى ولم يصل لي. فمن من يهديه من بعد الله ده يعني قالوا قال إنه يقو إنها بخرت صفراء وفاقع لونها تشر الناظمين وشطر عجيب كأن الشمس تشع من جلدها صفراء صفراء بخرة صفراء فاقع لون وكأن الشمس بتشع منها وفي بقى الزفرة قديمة كذا ونق حمراء ونق فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه بس يعني يبدو انها كانت عزيزة يعني هذا اللون عزيز غير متوفر كثيرا لأ ما هم لما صعبوا وشددوا شد الله شدد الله عليهم كذا ولا ولا أحد شدد عليه إذا هذه قاعدة طيبة فضل الله عليها ناس شدد شدد الله عليك أنا يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك لا لا توكي يعني تقول إيش تحس بها وربنا يحدد عليك تولين طب انا لو صليت ركعتين في جوف اللايك شهرنا لاني ركعتين تساوي بليون صلاه لان الحليب يرى ركعتين في ارض الرباع تعدلوا الفرع ألف منها ركعتين يانني كان صلاه ستاند ابالي زنوب ومصعب وباء وود ود ود ود ود ود ود ود ود والبلاوي واللي ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود لا ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود قالوا دع لنا ربك. هم هم مصدقون أيضاً. لسه لسه سبحان الله. يبين لنا ما هي. إن البقرة. إن البقرة تشبه علينا. حضرة أخواتي الأبناء. البقر كذا إذا في أصفر وفي العوان بين ذلك وفي الصفر كذا موجودة. أنا عا عايزين بقرة مميزة يعني. ثقة ما رحمة الله. وإن إن شاء الله لمهتدون مصدقون. عنه الله. معذرة سمعني في هذا الأمر. الله. أنا اللي قال إن الله يأمركم. أنا أقول وإن إن الله يعني. من إن شاء الله بوتدون المهم يعني. قال إنه يقول إنها بقره لا زلول تثير الأرض. لا زلول يعني؟ يعني غير مذلله لأحد. م. مش يعني ب... ليست ملكا. لا بقرة وحشية هذا جميل بقرة تعود يعني مش مش مستأنسة نا. بقرة ما تعودت ان تدخل في بيت وسطابلة وزينة الحمد الله ولا تسقي الحرف تثير الأرض لا يعني. الأرض يعني من في جلد يعني ب ب في المح زمان سبحان إلى في البلاد ما ولا تسقي الحرف نا. يعني ما ما تحمل عليها المياه عشان تصب يعني مهانا يعني م. يعني بقرة أنت <تصفيق> مسلمة يعني لا شيء فيها مسلمة يعني لونها واحد مش الوان مختلفة صفراء صفراء, صفراء بقرة هكذا بقرة, بقرة لا يفهم بقعة بيضاء واحدة بقرة سوداء مش عارف بيقول ده ولا ده شوف تفهور ده مش عارف البقرة اللي مش عارف ده ده مدر لللبن ده مدير لقرا حلو ده مدر لقرا شو خنادق قال الآن جئت بالحق يا سلام تابع بحر لا خربات مسؤول هذا. لا. وقبل الآن. دي نجيت. قال إن الله يأمركم. لا. قبل قبل إن الله أمر. قال الآن جئت بالحق. جاء بالحق. قبل قبل من منذ أرسل إليهم وهو يقول الحق. وزع وزع إيه؟ الآن جئت. كأنما سمعناه من قبل كان باطلا. الآن جئت بالحق. أي حق؟ أنت الموبخ في الصورة هذا الحق. لكن ما قبل ذلك أنت جئت بالحق فقط. أنا سبحان الله الان جئت الحق ما قبل الان باطل بالله, بالله رب الان جاءت بالحق فذبحوها الحمد لله ده مش بقى الحمد لله الحمد لله على كل وما كاد يفعلون لا حول ولا بالله الله يعني لسه طيب من حتى ما فعلوا الفعلة باقتناع وبإيمان وبيقين خلاص م. ثم تأتي ال ال القصة بطريقة الحل ثم نعود على القصة ما ما دخل هذه البقرة بيع القتيرة ما أنا. هو هذياجات الآثى وذقتلكم نفسا فدغرتكم فيها أنتم هو الرجل اللي قتل واحد ولا مجموعة واحد واحد القتلتم القتل لي لأنكم تركتم القاتل يقتل بتشيع الفوضى في المجتمع، ومن قتل نفسه مسك أن ما قتل نفسه جماعة، فكلكم قتل لأنكم سكتتم على القاتل أن يقتله أخاه. المفروض الله يسكت؟ طبعاً، والمفروض الله نسكتنا نحن على لا بد أن يقل... الله سبحانه الله يجب لذلك ننصح إخواننا في العراق وفلسطين في كل مكان أن يتقوا الله في دماء إخوانه، بس، وأن يطرد الفتة من بيننا أن هناك دسائس وأؤناس. و... و... و... و... و... و... و... انا اثق انهم ليسوا من العرب خير وليسوا من الفلسطينيين ولا مد الفلسطيني لاخيه والعراق لاخيه يقدر مش ممكن انا لا اتخيل هذا ما لو استمعوا الى فدائكم امام مصل شيء الشيء قتلتم نفسا فدارتم فيها تجادلتم وهذا حاجه من من الذي قاتل الذي قتله والله يخرجهم ما كنتم تكتمون فقلنا لفظ العظمه تضربوه ببعضها راحوا طرحوا البصره واخذوا الذي قال الله أعلم. اليمن. اللي بنى سائر عن طريق سيدنا موسى تمام. البركة. وخذ قطعة لحم. ها. وبرقطعة اللحم هذه اضرب بالميت القتيل. القتيل. فضرب الميت بقطعة لحم. فوقف القتيل على رجليه يقول قتلني أخي ثم ما الله الله. هذا هو الشق الأول للقصة. الله أكبر. بأبنائنا وبناتنا في الشق الثاني. هذا أهم. هذا أهم من ال لذلك استدعيت الأبناء والبنات النبيذ. نعود إلى سنوات من قبل. قبل... قبل سنوات يعني الفصل القصير ونصل اسمعنا فعلتكم فادينا الكرام وثمانين العزاء فصل ونعود كونوا معنا صفوة الصفوه أستاذينا الكرام مهتمعين العزاء مرحبا بحضرتكم ولتا أخرى ومرحبا بضيفنا الكريم دالي السامي الكبير فضالة الشيخ الأستاذ الدكتور أمار عبدالسياتي مرحبا بفضلاتكم ولتنسانية نكمل القصة مع قصة ولد بار بأبيه وأمه نعم أبوه من بني إسرائيل من بني إسرائيل قصة الصلاح من بني إسرائيل نعم من بني صلاح نعم نعم نعم نعم برضو يعني فراجل راح لزوجته لابني لأ لما ربما أموت أنا تركت له عجلة صغيرة في البرية مم. لما يكبر أعطيها ويأخذها وربنا يرزقه الخير من خلفها لأنه ما الحلال مات الرجل كبر الإب لقد في عجلة تركها أبوك في الغابة أو في البرية رخلها فذهب كأنما الشمس تشع من جلدها قالت له رح بيع هذا السوق بمئة فرح وماشي قابل واحد إلى أين؟ إلى السوق. السوق قال له الى اين قال له الى السوق قال له لماذا قال له ابيه هذه البقرة قال بكم قال بالمئة قال اعطيك مئتين قال عن ضدني حتى اسأل امي يسأل امه هي قالت بمئة وهذا الزيادة تمام تمام لا. لا. لازم لازم اخذ رضا امي الاول ممكن في امر امه اجبت مئة بمئة. مئة كلام للأولاد أكثر أقل يستشير كلام للاولاد والبنات البر, البر. البر. مش كيف ما نخرج اليوم أنا وعدت صاحبي أنا وعدت بس عاد البنات أنا مع زميلاتي وهذا لا بولا مرات ينف يصفق الباب خلفه وما نظر إلى أبيه أو أمه شذاً أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشطة أن صпутة من غضب الجبار سبحانه يلا يلا المهم السوق الجاي السوق يقام أسبوع أسبوع ما يحب نتى فراح في الطريق تبين الله بكام ما له عرفيك أستمع هذا أسد رجع المرة الثالثة قالت يا بني اساله هو أبيع أم لا أبيع أبي هذا ليس بشرا مش ممكن أتري هذا ملك والأم الصادقة سبحان الله تسرفت ان هذا مش كلام بني ادم سبحان عايز. الله يا العظيم فقال ابي او متسائل ابي ام لا ابي قال لا تبيعها الا بملء مسكها ذهبا ملء لما تتذبح وتسلخ افر الجلد بتاعها المسك ده يملا سداقها من الذهب هذا منوها وده لما بيكون هي كده تشترط بيعها كده اذا تذكرت على الله ير... رزقك الله هو اكبر كل اسئله بني اسرائيل والتوضيح هذا ما هناك بقرة في العالم فيها كل الصفات التي وضحها سيدنا موسى لهم إلا في هذه البقرة يا الله يا الله هي البقرة في. فقط. فقط بس مفيش بقرة صفراء لا ذلوت فقر الله فقر الله مسلمة لا شيئة فيها لا فارض العوان كن كل الصد وكن لها لا في هذه البقرة لبر هذا الولد بأمّه وتدور أعظم سورة لأن ولأن أباه كان رجل ولأن بصره ورد حلال وتدور أعظم وأطول وأكبر سورة في كتاب الله على قصة البر لأنه بالبر نصف كتاب الله الله أكبر هذا ما أردت أن أقوله بذات أن أقوله بذات حلال بارك الله إذا إذا هل ال الرجل الصالح وابنه الذي كان يطعمه من حلال كان حدث قبل القصة القتل في بنين، <تصفيق> واستنواه وهو يذهب إلى السوق ليبيع فإذا به الشروط تتوافر في هذه البقعة. شوف, شوف شوف شوف مع أن يعني ال الحكمة ضلت المهم، الإنجليز يقولوا دعوا الزمن دع الزمان يحل المشكلة. نعم تمام. فشوف بعد كم سنة جلس يوسف على على كرسي وزارة الخزانة المصرية ليدير أزمة المجاعة في العالم بعد كم سنة عشرة سنين صحيح بعد كم سنة؟ ان راده اليك وجعلهم للمغتربين 40 سنة, سنة هو ردوا بسرعه لكن قعدين 40 عام ب بعد كم سنه والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر في الخندق فتقف امامهم صخره ففئات رسول يضرب الصخره فيقول الله اكبر رايت قصور اليمن رايت قصور الشام فتحت حين مدائن وكسره أبو سفيان يقول يا مش يا الله أو مش أبو أحد المنافقين عبد الله بن النبي ولا الواحد مننا لا يأمن على أن يذهب إلى دورة الماء وهو يعيدنا سبحان الله مم. فسبحان الله. السراقة يا سراقة اللي يجيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مم. يا سراقة مم. مم. ما بارك بسواري كسرة والله لو سراقة حط نفسك مكان سراقة كده واحد مطارد مم. مطلوب حيا أو ميتا ويعد بإيه جماعه ده كان الان كده احنا ممكن انا من القوب الماء هذا ولا ايه رايك انا يوما ما اعطيك مفاتيح البيت الاول كده تقعد وتتامل على العالم سبحان الله تكون سعيدا ما بقى سوار الكسرى المهم فتحت المدائن وارسل سعد سوار الكسرى لعمر في المدينه بقى خلاص سعد جاء ابو بكر ثم جاء عمر, عمر وبعد سنوات من ابو ست سنوات من والحكم عمر ثم فتحت المدائن وجاء جيء بسوارى كسره فيقف على المنبر سيدنا عمر سرق سرق اثلبتنا ف لما سيدنا عمر يقول سيدنا علي ان قوما ادوا هذا الى اميرهم لجده امناء قال امير المؤمنين عفى تعف عف ولا رعت رعط اه خد بالك انت انت يا يا امير المؤمنين عفى عف الرعيه اه ولو رعت رعط رعط يعني ايه البهيمه هذه تسربت يستأنى اللي يأكل أموال الناس ظلما من كرسيه فهو رهيمة الرهيمة. يا الله. المهم. الله. أين سراقة؟, سراقة سيدنا أحسن من عاد. عارف الموقف. طبعا. أين سراقة ابن مارك؟ قال نعم يا مير المؤمنين بما وعدك الرسول يوم الهجرة. هذا بتقول قال هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله فانا اقول فأنا أقول للجميع. الله. اصبروا إن الأرض لله لوردها من يشاء من عباده. وعن جالس في هذا الصندوق استشرف الأمل واستشرف شمس حقائق يشرق والغد الإسلامي إن شاء الله. إيه ما لربرف جبان الله تبارك لكن سيدي معذرة. معذرة. كثرة الأسئلة التي خرجت من بني إسرائيل إلى نبع البقر. لهم أم عليهم؟ وما الدرس المستفاد لنا بالنسبة؟ لأولا لا عليهم. لأن ممكن في وقت ما لا والله إحنا ما لم نجد هذه البقرة. مثلا. ولا لا لا, لا مع طلعة الأسئلة لو طالت الأسئلة صعبة الإجابات، فلات هي عليهم ليست لهم ليست لهم ما أبدا ماذا ماذا كان ينبغي عمله منهم حينما ودي لهم إن الله موركم أن تلبحو بقرة فكان من الواجب يروح ويجيب ال ال الرقم تحت الأمريكي 69131، ف من كم سنة يعني من تمانين سنة عملوا قانون بتحريم الخمر، تمام خلاهم من خمر فثمان الامريكيون من باب السخرية عامل جفاف يعني جفت حلوقهم يعني سبحان الله العظيم ووقف عمر الكونغرس الامريكي رئيس مجلس الكونغرس وقال ان امريكا فقد كذا مليون وكذا مليون على تحريم الخمر فظهر في هذا العام اللي وكمل في خمرته وتعلن يعني ان حصل مش عارف مئات القتلى والسرطات والنتيجه انه واحد مدمن وقطعته عنه ولكن محمد ابن عبد الله قال للمسلمين يفتنبوه فأراق المسلمون خمورهم في شوارع المدينة فكأنما سيدا عرما أصاب المدينة انظر إلى الحل الإلهي والحل الإنساني بكلمة قصة البقرة هذه مم. يطلح منها رمز الأصيام عند بني إسرائيل بلا. كيف لنا أن نتبين هذا الرمز في السياقيات ما تفضلتم به يعني. بالله عليك خذنا نهبث ونأتي من هنالك إلى هنا وهذه طوقة ف... طيب بالله عليك أوامر الله ورسوله لنك مسلمين واضحة أم غير واضح واضحة أنا قال ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من منك من من يقول أن الحلم غربين والحلم غربين لا أحد ولو جاهل صحيح. الهرة تعرف أن هذا طعام أعطيته أنت لها بيدك فتأكله مطمئنة آنسة وإذا يعني خطفته ولت إذا هي تدرس وقلنا إن مدلول الكلمة العربية عجيب حلال بفتح الفم حرام بغلقه فالحرام في النور والحلال في الحرام في الظلام والحلال في النور حلال لا ت لا لا لا أن أن أضمر الله حلال حرام مغلق في, في الظلام ؟ لو انا موظف وكل و... و... و... و... و... و... المندوب الماليه ما اعطاني الراتب اعمل ايه اروح اعلي صوتي في الطر فين الراتب في حق صحيح. لكن انا عايز له لو موظف مرتشف لو سمحت هو تعبني بره على القهوة بس طب انا اتحدى تقدر تقدر طب يا يسامح طب الله يكرمك طب بسلم على بتاع الايه هنا في طب دول كانوا قران باريهي يا ستار الدور الدور الدور باء ف ال ال والنقير ها ونعمل تمام يعني منها انا ده ايه فتيل فتيل فتيح، فتيح، بعد النقير بعد التصميم، التصميم، دور جداً، فأوامر الله واضحة، مينة. تمام، رمز العصيان، رمز العصيان، رمز فخ، وأوامر واضحه واضحة من منا يطبق هذا القليل، مينة. مينة. فهو رمز العصيان في إيه؟ إن الله أمركم وماكأنه سمعوا أمره، مينة. يعني الامر طب ما هي؟ ان بقر في إيه؟ سبحان الله. فهذا بهذا هنالك يعني مسألة العقيدة ربما تكون غير راسخة ربما تكون غير راسخه عندهم لكن هل هذا يسبب يستتبع بالضرورة ألا تكون عندهم أخلاق يعني هل هناك ربط بين العقيدة والأخلاق أم كل على حرفين في مادة في الأزهر تدرس ما الآن هل ما اسمه أو في العقيدة والأخلاق العقيدة والأخلاق جميل ده لأن رسولنا قال الإنجاب من ترضون دينه وسكت لا أضاف إليه الأهل إيه الخلق لا ذي ذي لأن الرسول بوعد يتكلم ما تكلم الأخلاق فأنا من ضمن يعني العقيدة تنبت أخلاقا وتهذب أخلاقا وتوصف أخلاقا آه. جميلة جميلة تنبت أخلاقا تنبت أخلاقا الإنسان الله خلاق له يصير عنده عقيدة خرافة لا أخلاق تمر أخلاق قرأت أنا لأن ليزول تنبت أنه موجود موجودة في جذر قلوب الرجال بالفترة بالفترة ولد على الفترة فوبعدين ف... إيه ت ت, ت خلي بدال أنت حلم لل عشان يقول عليك إنك حريم تبقى الحلم لله تنفق المال عشان بدل ما يقول كريم يبقى أنت إيه منفق للمال عند الله عز وجل ثم بعد ما تؤصل ال ال, ال تؤصلها توسطها يعني توسطها بدال ما تكون مسرف أو بخيل تختفي إيه وسط نعم. بدل ما تبغى تهور أو جبان تبقى إيش شجاع وهذا هذا بنونا. نعم جميل. نعم. جميل. نعم. طيب بصراحتك المعهودة نعم. يعني وأسمح لنا في هذا التساؤل هل صارت أخلاقنا كمسلمين مثل أخلاق بني إسرائيل في حوار مع سيدنا موسى في قصه البقرة؟ كثير منا كذلك. لأسنى. حاولنا ولكن فا يعني خبطت يعني فرخت باب الصراحة وأنا صراحة تكلمت ما تبكي تري صديق لا. يعني لا هم كثر ان شاء الله نحن نحبك بلاش خنات عالي وبرك مم. الله فيكم وفي هدايتكم لكم شاء الله مم. مم. موجودة وبيكثره الله الجاجة والجدل والصفصافة وكثر الكلام وتسمية الحرام بغير أسماء جلد حرمة والست نفسها سروال ولا هو على بنطال بنطال بنطال تعال بس بنطال إلّا بنطال ما شاء الله تانتكم فرنسية جيدة ما تعرف كيف أنا بستها وبقطعت قماش هو فصل عليها سبحان الله وشيء كل شيء بعي واضح بجرب قطعت قماش طولها 20 سم غطت جزء من على وانا صرت محجبة ماذا تقولها أخلاق قطاطق القماش هذه. ما ما لا أكمني أنا تحجبي أو, أو احتجبي كاسيات عريان. الله عليك كاسيات في عرفهم عريان في الحقيقة. ما؟ هذا الحديث كثير الرسول عليه. الشعورون إنك البخت. ال ال الجمال. الجمال. جي سنة سنة من الجمال. طبعا سلام الجامعه ها كده ها كده اللي هو بزود. ايه يقول لك انا جرسون مش عارف مختصه الولد ومش عارف المصيبه <تصفيق> لا المصيبه ايه المصيبه بتدخل بيهم الحلاقين والكوافرات التجار على ايه على الحيوانات ده كان يسترك ده ايه النوع من انواع الكلاب وده دليل الصعود على سبحا الله دي شدات في الفصل يعني المرأة المكرمة اللي احنا بالفطاعة على عيننا من فوق لا يقربهن إلا كريم ولا هنو إلا إلا إيم رابع الكريم شو بلد كلبه عبار يعني كريم. يعني ربما يكون من الحضار أو من التماديون أو من المدنية م. مسيرة للزمن الذي نحن فيه م. وبعدين بينهن وبين الله عمار تقول كده والله أنا بينهن وبين ربنا عمار أنا بصلي وقول يا ربي يستجيب أنا أدعوهن إلى الحضارة والمدنية الحقيقية وهي السير داخل المنهج ان المنهج يعني انصياعا واتبعا لكلام الله وكلام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ورأينا احد الحضاريات العظيمات في التاريخ بلقيس وكانت تلبس الطويله من الثياب فلما رات حجبته رجعت عن فهي كانت تلبس الطويل من, من الثياب وكانت كانت ام الحضاره وكانت سبق ام الحضاره ودائما كانت ام الحضارة طيب اذا وجد قانون يعاقب التي تحجب وترتدي من قبل نسأل الله أن يهدي من سن هذا القانون أن يهديه أو أن يهدمه جزء آخر تتم لهذا الموضوع تتم. إذا تقول العمل لا يطلب مني حجابا طبيعة عملي هكذا وليس لها مصدرا مصدر آخر للرزق لا تستفتي إسلام في أمر لم ينشيه الإسلام لأن الإسلام لم ينشر مجتمعا وهل هل نترك امرأة فرنسة لعمل محدد يقول لها إخداء الحجاب وأغضب الله كي يصور المؤسسه والمدير والقانون أنا أقول للمجتمع كله أو للمجتمع كله أيها المجتمع كلكم آثم أمام الله أن تتركوا امرأة عرضة لهذه القوانين الظالمة يجب أن يكون هناك قانون لله أن نرعى الضعيف اتقل الله في الضعيفين اليتامة والنساء بارك الله حكرا من من الأشياء التي حضن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت موجودة في بني إسرائيل القيل والقال وكثرت السؤال كما وضح في حديث قصة البقرة لما نحن من منهي منهيون عن هذه الأشياء لا إذا كان يعني إنما شفاء العين السؤال نعم يعني شفاء العين السؤال فأنا لما لما أعرف لا أعرف شيئا أت أخذ الإجابة نعم ولكن لذاهِر الجدل يعني يعني انظر الى آيتين خطيرتين أنا ما قراتهما مرة ولا تلوتهما مرة إذا وأصبتني قشعريرة في جلدي عندما أخارم بين الآية وبين واقعنا وواقع المحكمين آية في النساء وايه في الأحساب مه. يقول ربنا في, في, في, في, في, اللي في, اللي في النساء فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى, حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلس. يعني مش كمان اطبق وانا متململ مش تضع الحجاب عشان ابوها هيغضب منها ولا نزوجها هدتها بعد ما عند بيت ابوها ولا يطلقها ويسلمه تسليما هذه ايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة هذه في الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بارك الله فيك بارك حديث الله. المصطفى عليه والسلام أن الله سبحانه وتعالى كره لنا وقال. وقال. وكثرة, وكثرة, وكثرة, وكثرة السؤال وإضاعة المال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكثرة السؤال وقال نقل الكلام وقال وقلان عاد وإنسان الله كثرة السؤال كثرة السؤال في غير حاجة أيها الدنيا لا تسألوا عن أشياء في كل عامل يا رسول الله لما سألوا عن الحج الرسول ترك ونظر هكذا لمن أقول أفي كل عام إن رسول الله هذا أقول قال لو قلته لوجمل لا تكونوا كبني إسرائيل أي ول آه شيء هذا يكذش الدلو فشذت الضوء ها فهذه بقاياهم في الصوامع ما خلفهم رب العباد راه بنية أنهم ما كتبناها عريض صاحبنا وكل الطعام كان حلة لبني إسرائيل هو حر يا أخي هو نظر نظرة لكن العبادات لا يعني سبحان الله هو نحن احنا, إحنا نقدر نصير وفق ما منها الرسول عليه وسلم في قيام الليل لا طب الليلة إلا قليلة نصفها وانقص منه قليلة وجز عليه ورث من منا يقول نصف ولا رب على ثور بس ما أطهير لا لكن ليكن إيه الله ما استطعت الله ما استطعت الدرس الذي نتعلمه من فضيلتكم في نهاية هذه الحلقة في في هذه قصة تحديدا أولا إذا أمرني رب العباد أمرا ورسوله وجب التنفيذ فورا لا أعرضه على عقل وإنما أقف مع النقل عندنا نقل وعقل قول لا بد أن يعمل في ال. يعمل في الإستهداف لا لا هذا لكن هناك أوامر لا إعمار العقل في فيها في نص. في وضعها كذا لا إستهداف مع النص. قدوة عامة مناسككم خلاص صلوا كما رأيتموني أصلي خلاص شوف ما من شردة ولا وردة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو واضح في الكتب فأنا عندما أتعايش وسيرة الله صلى الله عليه وسلم كأني أرى كأني أعيش معه عليه الصلاة والسلام. كل حركاته وسكن حركات كيف كان الناس. كيف كان يأكل سهل عبد الله التسطوري لما دعي فبيمد جاء الداعي ببطيخ من ضمن الأكل فلم يأكل قالوا هل في البطيخ شيء يا إمام قال ما بلغني كيف كان يأكله رسول الله وهذه من الصفحة الله أكبر خلها ولا تعلم صحيح. لكن ورد المصطفى كان يأخذ يديه قساء وبالاخرى بطيخ يطفئ حر هذه ورد تلك هذا وقاف عند هذا رزا. هذا من باب المندوب وباب الهيئة وباب الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من كرم الله علينا لكن اذا اردنا ان نسلك طريق صفوة الصفوة لنكن كسهل ابن عبد الله تطلب لا بلغنا عن الرسول صلى الله ما استطعنا كنا ما, ما استطعنا بس بس يعني هو, <تصفيق> ده هو اكبر بس التنفيذ الفوري باوامر الله ورسوله بس دون ما نقاش <تصفيق> ودون ما عقد لا توام العقد طالما في امر لا لا في الامور الاستهاديه احنا عندنا ايه عندنا ثوابت المتغيرات اعمل العقل ايها العادم ايها الفقير في المتغيرات وال... والاخرون لا تغضب مني يا رجو والأحرم بصدق يقول أنا من حقي أن أفكر في القرآن لا لا لا. ومن حقي أن أجتهد يعود إلى الذين اللذي... عاد... يستنبطونه منه مستنبط الأحكام بروحي مستنبط الأحكام ما ينطلحش يروحي الصيدرية وأنا قرأت كل كتب الفارماكولوجي وعلم الأدوية قل له أيوة أعطيني هذا الدواء أيوة وهذا المشروع المشروب أيوة وهذه الإبر فيه شيء <تصفيق> انا درست كل الكتب الادويه ودرست علم الفارماكولوجي لا, لا لا, لا. هل درست في كليه الطب مدرسه الطب واعطيت اجازه انا استغرب هل ينسى ان في كل دساتير العالم اخف دون ان ادخل مدرسه الحقوق او اقف امام القضاء يا حضرات المستشارين اشمعنا في الدين على. يعني يعني المحاماه رفضنا وفي الطب رفضنا جينا في الدين اللي يعبد به رب العباد اعبد على مزاجي مش على مزاجي أحسن. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نختصر منكم دعاء نختصر من بهذا الحلقة. سبحان الله وحمده، الله مصدِّر وصدر مبارك عليه سيدي يا رسول مبارك. مبارك. اللهم لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة زمادا إلا غفا ولا مريضا إلا سفيفا ولا عسيرا إلا سرطا ولا كربا إلا أذتة ولا طالبا إلا نجحته ولا ميتا إلا ذارحينك ولا مجاهدا في سبيل قضاء صدقة. اللهم عجينا المسجد الاقصى واجمع وجمع إسوان المسلمين وقواتنا على قلب رجل واحد في تفواسة ولذات وطعاتك. يا رب العالمين هيئ لبناتنا ازواجا صالحين وارزق ابنائنا بالزوجات الصالحات وربهم على التقوى والسنه واطرد عنهم سيطين الإنس والجن واجعلهم قرة عين لنا يا اكرم الراحمين واجعل أزواجنا وزوجاتنا ومجتمعاتنا وحكامنا وشعوبنا إلى ما يرضيك يا رب العالمين وفقنا هناك بخاتمة استعادة أجمعين صلى الله على سيدنا أم محمد أم وعلى اله وصحبه بارك الله فيكم ووفقكم حفظكم في ان شاء الله, الله رب العالمين شايخينا الكرام و متابعينا في نهايه هذه الحلقه اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمن لقاء جديد مع صفوة الصفوة, الصفوة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفاء الله خير أمة يشركون